سبحانك اللهم من خالق إليه نسعى وحكيم رشيد سبحانك اللهم من خالق إليه نسعى وحكيم رشيد كل الذي في الكون دبرته كل الذي في الكون دبرته يمضي إلى غاياته لا وفق, وفق للهدى لي لتعرف الحق برأي سديد واكتب لها نصرك واكتب لها نصرك فيما ترى واجعل لها عونك فيما تريد يا رب يا رب وفق للهدى امتي لتعرف الحق برأي سديد واختب لها نصرك فيما ترى واجعل لها عونك فيما تريد وحقق اللهم آمالها في وحدة كبرى في وحدة كبرى ونصر جديد